قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسولهم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعداراً واهيه للمسلمين حين عودتهم من الجهاد يوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالاعذار الكاذبه لن نصدقكم فيما اخبرتمونا به منها قد اعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسيرى الله ورسوله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 اذن ربنا جل جلاله يخاطب المؤمنين قائلا لهم إن المنافقين المتخلفين عن الجهاد بلا عذر سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم وقلنا بأن هذا من دلائل النبوة إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الوحي بشيء سيحصل وقد حصل فقل لهم يا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد لا تعتذروا لن نصدقكم قد أعلمنا الله بأسراركم وعرفنا كذبكم في اعتذاركم وسير الله عبلكم ورسولهم ثم ترجعون بعد موتكم الى عالم كل سر وعلانيه وظاهر وباطن فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه وتامل هذه الايات يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم اي يعتذر إليكم المنافقون المتخلفون عن الجهاد بلا عذر حقيقي حينما ترجعون أيها المؤمنون حينما ترجعون إليهم من سفركم وجهادكم في سبيل الله ثم لقنا الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولقنا المؤمنين قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي قل لهم يا محمد لا تعتذروا إلينا لأننا لن نصدقكم في اعتذاراتكم الكاذبة قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أخبرنا الله بأسراركم أيها المنافقون وعلمنا كذبكم في اعتذاركم وسيرى الله عملكم ورسوله أي وسيرى الله ورسوله أعمالكم أيها المنافقون في الدنيا ويظهر صدقكم أو كذبكم في التوبة من النفاق لأن الذي يدعي شيء لا بد أن يظهر عمله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سينبئكم بما كنتم تعملون أي ثم ترجعون أيها المنافقون بعد موتكم إلى الله الذي يعلم كل سر وعلاني وظاهر وباطن فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر ويجازيكم عليه ثم قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلدتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيكسب هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك صاخط وهجروهم إنهم أنجاث خبثاء الباطن ومستقرهم الذي يأغون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام إذن لما حكى الله تعالى عن المنافقين في الآية الأولى أنهم يعتذرون ذكر في هذه الآية أنهم يؤكدون اعتذارهم بالأيمان الكاذبة وبالقسم غير صحيح فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم أي سيحلف المنافقون المتخلفون أصحاب الأعذار الكاذبة سيحلفون بالله لكم أيها المؤمنون حينما ترجعون إليهم من غزوة تبوك سيحلفون أنهم ما استطاع الخروج معكم للجهاد لأجل أن تتركوا تأنيبهم ومعاتبتهم وعقابهم وحسابهم فربنا أمر المؤمنين فقال فاعرضوا عنهم إنهم رجس أي فتركوا أيها الممنون تأنيبهم ولومهم احتقارا وإهانة لهم لا مسامحة وعفوا أي أنهم يتركون ترك المغضوب عليه إنهم رجس فهنا تعليل لأنهم نجس وقدر خبيثة بواطنهم قبيحة أعمالهم وهذه النجاسة اي هي النجاسه المعنويه كما قال الله تعالى انما المشركون نجس ثم بين ربنا جل جلاله لما ذكر العقوب العاجله بين العقوبة الآجلة قال وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي ومصير المنافقين في الاخره نار جهنم مجازاه لهم بسبب ذنوبهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ولذلك من أروع القصص في التوبة قصة كعب بن مالك التي جاءت في الصحيحين وهي قصة طويلة في عدة سفحات ومنها قوله والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد اذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شرما قال لاحد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ولذلك الصدق من أعظم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 فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق، فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه اللهم اجعل قلوبنا على ما تحب يا أرحم الراحمين. إذن في هذه الآية الكريمة لما بين الله تعالى في الآية السابقة أنهم يحلفون بالله لأجل أن يعرض المسلمون عن إيذائهم بينا في هذه الايه الكريمة أنهم يحلفون ليرضى المسلمون عنهم ثم إنه سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم فقال يحلفون لكم وتأمل هنا يحلفون لكم لترضوا عنهم أن يعلف هؤلاء المنافقون لكم أيها المؤمنون بالكذب من أجل أن ترضوا عنهم فتستديموا معاملتهم السابقة كأنهم لم يذنبوا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي فإن ترضوا أيها المؤمنون عن المنافقين فرضاكم عنهم لا ينفعهم ولا ينبغي لكم أن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته والذالب ينبغي على الإنسان أن يجعل غايته رضا الله سبحانه وتعالى، ويسعى لتحقيق هذا رضا، والإنسان حينما يحب يحب من يحب من يحبه الله تعالى، فيجعل محبته لله تعالى. ثم قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم أهل البادية ان كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم احرى بالجهل بالدين وحق بأن لا يعلم الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها الله على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلضة وقلة المخالطة والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم في تدبيره وشرعه وهذه آية عظيمة تبين حال المنافقين الذين هم من البادية الذي في المدينة يقال له حضر والذي في القرية قروي والذي في البادية يقال له الأعراب لما ذكر الله عز وجل أحوال المنافقين من المدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا عنها من الأعراب ولما رتب الله سبحانه وتعالى الاستئذان في القعود والرضى بما فيه من الدناء على عدم الفقه تارا والعلم أخرى وختم بصنف الأعراب بين أن الأعراب أولى بذلك لكونهم أعرق في هذا الوصف وأجرى على الفسق لبعدهم عن معدن العلم وصرفهم أفكارهم في غير ذلك من أنواع المخازي لأجل تحصيل المال الذي كلما داروا عليه طار عنهم فأبعده فلا يزالون في همه قد شغلهم ذلك عن كل هم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي هذا تنبيه على أهمية العلم ومكانته فربنا قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وتم الأعراب وليس العرب قال الأعراب وسيأتينا في الفوائد الفرق بين العربي والأعراب معنى الآية سكان البوادي أشد كفرا بالله وأشد نفاقا من كفار ومنافقي أهل الحضر في المدن والقرى يعني هذا معناه من كان كافرا منهم نعم وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أي الأعراب أولى وأحرى بأن لا يعلم الحلال والحرام والشرائع التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لأنهم في بعدهم كانوا يبتعدون عن مجالس العلم ومنازل الوحي ومجالس التذكير ومخالطة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففاتهم خير كثير إذا الأعراب اسم لبادية العرب فإن كل امه لها حاضرة وبادية فبادية العرب يقال لها الأعراب فالخلل في ذاته وبعدهم عن العلم وإذ ذلك إنسان يأخذ العظة من الآيات فيدرك في هذه الآية الكريمة أن العلم منزلة جليلة ثم قال تعالى والله عليم حكيم أي والله عليم بخلقه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم فيعلم منافقهم ويعلم كافرهم ويعلم من يستحق أن يعلمه منهم العلم والإيمان ممن لا يستحق مثل هؤلاء الاعراب حكيم سبحانه وتعالى في تدبيره خلقه ومجازاتهم فربنا جل جلاله يضع كل شيء في موضعه اللائق سبحانه وتعالى ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم من سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغراما لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياءا وثقية وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم بل جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقبه. واقعا عليهم واقعا عليهم هم لا على المؤمنين والله سميع لما يقولونه عليم بما يضمرونه إذن لما بين الله أن الأعراب أولى بعدم الفقه والعلم لبعدهم عن مجالس العلم والتركير وأنهم اجروا على الفسق فلما أثبت هذا الوصف بين أن أفراده انقسموا إلى من تبت على ما هو الأليق بحالهم وقسم النزع إلى ما هو الأليق بأهل المدر كما قسم أهل المدر إلى مثل ذلك وبدأ بالخبير لأنه كثير فيهم نسأل الله العافية والسلام فقال تعالى ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أي من سبكان البوادي من يعد ما ينفقه في الخير غرما ونقصا وخسارة فينفق ما ينفق مكرها لا يرجو ثوابه عند الله تعالى ولذلك ينبغي على الإنسان أن كل شيء ينفقه يحتسب فيه الأجر ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل لا ينفق على أهله نفقة يحتسبها تكتب له صدقة قال ويتربص بكم الدوائر أي من الأعراب من ينتظر أن تحل بكم أيها المسلمون المصائب واختلال الأمور وغلبة الأعداء نسأل الله العافية ثم جاء البيان في حالهم وحقيقة الأمر الذي يقول عليهم وأن من كاد الإسلام كاده الله تعالى عليهم دائرة السوء أي جعل الله على الأعراب المنافقين وحدهم المصائب التي تسوءهم وتفسد أمورهم لا عليكم أيها المؤمنون والله سميع عليم أي والله سميع لأقوال عباده من الأعراب المنافقين وغيرهم عليم ببواطنهم عليم بتدبيرهم عليم بمن يستحق منهم النصر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 ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من المال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيله للضفر بدعاء الرسول واستغفاره لهم ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم والقرآن الكريم يعلمنا العدل فربنا جل جلاله لما ذكر شأن أولئك أصحاب السوء بين ربنا جل جلاله أن هناك من يؤمن بالله سبحانه وتعالى فيبين الله تعالى أن من الأعراب من يؤمن بالله وبيوم القيامة ويحتسب ما ينفقه في الخير عند الله وحقيقة العمل الصالح ايها الإخوة يبقى فأنت لما لما تنفق شيء يبقى وهذه مساله تستحق البحث بقاء العمل الصالح تستحق أن يكتب فيها بحث نعم يرجو يعني بذلك الإنسان حينما يفعل عمل يجعله عند الله يرجو به القرب منهم وأيضا يبتغي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند أخذ الصدق منهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قربة عظيمة تقربهم إلى ربهم نحن الآن لما نقرأ الحديث النبوي الشريف أيضا يعني نستدر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها ولذلك لا تجد أحدا من أهل الحديث مخلصا إلا وتجد في وجهه نظارة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذن لما بين الله تعالى أنه حصل في الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرما بين أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخرون انفاقهم في سبيل الله مظنما وقربة من الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر أي ومن البوادي من يؤمن بالله تعالى وبيوم القيامه القيامة وما فيه من الثواب والعقاب فربنا جل جلاله قد عد يوم القيامة للجزاء والحساب والقصاص وأحيانا نظلم مظالمة في هذه الدنيا ونطالب بحقنا فيذهب فنصبر لعلمنا أنه في هذا اليوم تعود إلينا هذه الحقوق كاملة واثرة ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أي ويحتسب وقلنا في الدرس الماضي فقه الاحتساب وفقه العبودية أمر في غاية الأهمية أي يحتسب ما ينفقه في الخير عند الله يرجو به القرب منه سبحانه وتعالى وصلوات الرسل أي يبتغي الأعراب المؤمنون بنفقاتهم دعاء الرسول لهم عند أخذه صدقاتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وايضا قد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي اوفا ثم قال تعالى ألا إنها قربة لهم أي ألا إن صلوات الرسول قربة عظيمة لهم تقربهم إلى الله تعالى ثم بشر ربنا جل جلاله صنيع هؤلاء وصنيع كل من يعمل في طاعة الله على هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدخلهم الله في رحمته أي سيدخل الله هؤلاء الأعراب المؤمنين في جملة عباده المرحومين أصحاب الجنة ولذلك كلنا نحفظ هذه الآية الكريمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم ختمت الآية الكريمة إن الله غفور رحيم أي إن الله غفور نذل لذنوبهم فيسترها لهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها رحيم بهم في الدنيا والآخرة فلا يعذبهم بل يفيض عليهم نعمه ويوفقهم للخيرات ويثبتهم على الإيمان ولذلك الأعمال الصالحة هي سبب لتثبيت الإنسان فينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يعظم النية في كل عمل يقوم به من فوائد الآيات في هذه الصفحة ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم أهل البادية ان كفروا فهم أشد كفرا نفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة الحظ على النفق في سبيل الله مع إخلاص النية وعظم أجر من فعل ذلك فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ هذه الفوائد ذكرها الأخوة في المختصر في التفسير وتمت فوائد أخرى نقول أولا من قصر في شيء فعليه الاعتذار وحتى الانسان مع أهل بيته إذا أخطأ في شيء عليه أن يعتذر فهذا أدب يتأدبه الإنسان ثانيا العمل ميزان الصدق أما إطلاق اللسان من غير عمل فهذا صنيع الكاذب ثالثا لا ينبغي لاحد أن يزكي عمله وإنما يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى رابعا التحذير من عدوى الطبائع فخبث بواطن المنافقين هو السبب في الأمر بالإعراض عنهم خامسا تحذير المسلمين من الرضا عن المنافقين فما لا يرضى الله به لا يكون للمسلمين أن يرضوا به سادسا ترك قبول اعتذار من يعرف كذبه سابعا إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والصفر على الفاسقين ثامنا المعتذر إليه ينبغي أن يقبل يمين المعتذر على الظاهر ويكهد سريرته إلى الله تعالى تاسعا فضيلة العلم وأن فاغده أقرب إلى الشر ممن يعرف العلم فربنا جل جلاله ذنب الأعراب وحذر وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا وذكر السبب لذلك وأنهم أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله عاشرا العلم النافع هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته ومعرفة حدود ما أنزل الله حالي عشر يجب على المؤمنين أن يؤدوا ما عليهم من حقوق. وأن يؤدوا ذلك حال كونهم منشرحي الصدر مطمئني النفس حريصين أن تكون مغنما لا مغرما ثاني عشر لا بد في جميع الطاعات من تقدم الإيمان لا يقول عبد الإنسان حتى يكون مؤمنا ثالث عشر الأعراب مثل أهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم أما الذنب فهو يلحق من ترك أوامر الله تعالى رابع عشر كل إنفاق مع الاختساب فهو قربة عند الله تعالى وسمي بذلك لأنه يوجب زيادة القرب إلى الله تعالى فالانسان عليها نعلم يعلم أن الأعمال هي قربة إلى الله تعالى خامس عشر الدعاء لمن تصدق فقوله وصلوات الرسول جمعت فيه صلوات لأن كل إنفاق يقدمونه إلى رسول صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر يكرر لهم الدعاء يكرر لهم الدعاء. ثالث عشر إن الأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح والعربي إذا قيل له يا اعرابي غضب هذه فائده ذكرها القرطبي في تفسير طبعا في هذه الصفحه المباركة مرت كلمات والإنسان يقف عند هذه الكلمات يتامل إن قلبتم معناه رجعتم وأصل قلبة يدل على رد الشيء من جهة إلى جهة رجس أي نجس فرجس كذلك يطلق على القدر والشيء المنتب وأصل رجس يدل على الاختلاط مغرما أي غرما وخسرانا وأصل غرم يدل على يعني الملازمه الرساله لما يكون يعني غريم يعني يلازمه غريمه احيانا فالغرام هي الخساره ويتربص أي ينتظر وأصل التربص الانتظار والتمكث الدوائر أي دوائر الزمان بالمكروه ودوائر الزمان صروفه التي تأتي مرة بخير ومرة بشر والدائرة تكون في المكروه وأصل دور يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه صلوات الرسول أي دعاء الرسول واستغفاره وأصل صلاة يدل على الدعاء هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.